بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وواله فهذا هو الدرس الثالث في فضيله الشيخ محمد غالب العمري في شرحه لكتاب وصول التفسير للصيوطي رحمه الله وهذا ضمن فعاليات دوره ميراث الانبياء الشرعيه الاولى الشرعيه ميراث الانبياء الشرعيه ميراث الحمد لله نفسه تعالى ونستغفره ونعود بالله من شرور حبثنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد فلازلنا مع كتاب علم التفسير أو أصول التفسير للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله وهو كتاب مستلّم كتابه النقالة وقد تقدم معنا في الدرسين الماضيين الكلام على المقدمة ثم بدأنا الذكر الأنواع وكان أول مذكر من الأنواع ما يرجع إلى النزول وقد تقدم معنا أن السيوط جعل هذا الكتاب مقدمة وخمسة وخمسين نوعا وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن ما يرجع إلى النزول وسبق الكلام عن المكي والمدني والحضر والسفر والنهاري والليل والصيف والشتاء ثم قال المصنف رحمه الله الفراش قالت آية الثلاثة الذين كلفوا والقصة قد تقدم ذكرها وهم كعب ابن مالك وصاحبات رضي الله عنهم وا قد ورد في الحديث ان هذه الايه نزلت وهو عليه الصلاه والسلام نائم في بيت ام سلمة. سلمة وسموه العلماء سموه الفراش بالنسبه الى الفراش انزلها عليه, عليه الصلاة والسلام وهو في فراشه وتقدم معنا أن استشكل أهل العلم ما جاء في قول رضي الله عنها ما نزل علي الوحي في فراج أو في فراج مرأة أو ما نزل الوحي في فراج مرأة غيرها ومما أجيب به أن هذا كان قبل ثم أتاه بعده في بيت أم سلمة ألحق أهل بالفراش ما نزل وهو نائم ولذا قال بعضهم الفراش والنوم وفيه نظر والله أعلم لأنه حسب البحث القاصر لم أجد ما يجد على هذا وأما ما أوردوه بما ورد في مسلم عن أنس أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطلناك الكوفر فصلد ربك غنحر إن شانيك هو الأفتق فقالوا إذ أغفى إغفاءة وقد بعض أهل العلم أن المقصود أنه حين أغفى فتذكر عليه الصلاة والسلام هذه الآية أو هذه الصورة فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بها ولا دليل فيه والله أعلم أن هذه نزلت في نومه عليه الصلاة والسلام ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك أسباب النزول هذا أيضا من الأنواع والكلام على أسباب النزول يتضمن أمور كثيرة أولا أهل العلم رحمهم الله قد كتبوا في أسباب النزول كتبا كثيرة منها ما أفرد بالتصنيف ومنها ما ضمن في التفاسير ومن الكتب التي أفردت كتاب الحجاب في بيان الأسباب الحافظ بن حجر رحمه الله وقد طبع بتحقيق علمي كذلك أسباب النزول للواحد وهذا كذلك أخذ رسائل جارحية أيضا من الكتب التي ألفت في أسباب النزول كتاب شيخنا الوادي رحمه الله هو صحيح المسند من أسباب النزول ومعرفة نزول الآيات ذكر أهل العلم أنها من الأمور المهمة لتعلقها بالأحكام الشرعية من ناحية أن سبب النزول يعطي تصورا صحيحا للمسألة الفقهية وقاعدة عند أهل العلم في أن العبرة بعموم لا بخصوص السبب فيأخذ من أسباب النزول تعميم الحكم الشرعي إذا كان هذا السبب يتحمل ذلك بخلاف إذا ما كان هذا السبب أو, أو, أو, أو هذا القول هو نص على قضية معينة ثم معرفة نزول الآيات إما أن يكون السبب صريحا كقولهم سبب نزول الآية كذا سبب نزولها كذا فهذا تصريح في بيان سبب النزول أو أن يكون هذا السبب ظاهرا فيقال كان كذا فنزل كان كذا فنزل فهذا اللفظ ليس صريحا في بيان أن هذا السبب كان هو السبب في نزول هذه الآية لعدم التصريح لذلك أو قد يكون هذا الأمر محتمل فيقال نزل في كذا والمراد بيام أن هذه الحادثة التي يتكلم عنها العالم داخلة في قوله تعالى كذا وكذا داخلة في الآية التي يذكرها ويجعل هذه الحادثة داخلة في سبب النزول ثم قال المسلم رحمه الله أسباب النزول وفيه تصانيب تقدم ذكر بعضها وما يروي فيه صحابي فمرفوع ما يروي فيه صحابي فمرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد هنا لا مجال للاجتهاد فيقال في مثله هو موقوف اللفظا مرفوع حكما موقوف اللفظة النبوع حكما ثم قال فإن كان بلا سند فمنقطع فإن كان بلا سند فمنقطع لأن الأثر إذا كان بلا سند فلا فائدة فيه ولذا كان الثلاث أحرص ما يكونون في رواية من أحاديث وللآثار أحرص ما يكونون على معرفة السماء والأثر الذي لا سند له يقول بعض العلم عن به هو لا أصل له أليس له أصل؟ يعتمد عليه ولا يعرف من شاء هذا النقل فمعرفة السند قلنا بارك الله فيكم السند أمره مهم والأكبر بلا سند والحديث بدون سند كيف تعرف صحته إذا فقد هذا السند ومر رولاته أمتقات أثبات أو ضعاف هم من اهل الكذب والوضع. فرذاك قال المغلف هنا فإن كان بلا سند فمنقطع. قال او تابعي مرسل او تابعي فمرسل. المرسل كما هو معلوم. ما اضافه التابعي الى مسير صلى الله عليه وسلم والمرسل من قسم الحديث المردود. لعلة الانقطاع. وليس القلل المرسل في سقوط الصحابي فلو علم ان الصافحة من الاسناد هو الصحابي لم يكن هذا فيه ضرر لان الصحابة الصحابة رضي الله عنهم لان الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدود وانما هو خشية ان يكون من فقط من الإسلام إذا من هو من دون الصحابة. رحمة الله عزيزة. ثم قال فإن كان إله رد استشكل هذه الناس نفسه في تمام الضراية وسبب هذا الاستشكال أنه نقل هذا الكلام من البلقين نقل هذا الكلام من البلقين وقال بعد ما له كذا قال البلقين فسبعناه ولا أدري لما فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي المقصود هنا أنه قال في, في ما كان منقطعا عن الصحابي وكان بلا سند قال فمنقطع وقال فيما رواه التابع وهو مرسل قال فإن كان بلا سند رد فقال في الأول منقطع وفي الثاني رد مع أن الحكم فيهما لنفقا على الرد الشاعر من هذا أنه كل الأمرين يرد إذا كان بلا سند قال وصح فيه أشياء صحفي ان الضمير هنا عائد الى اسباب الموجود صحفيه اشياء الضمير وهي قصه مشهوره ومعلومه وهي قصه تبعت صديقه بنت صديق الحفان رزاق عايشه بنت أبي رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاها فمعلوم أن الآيات التي في سورة النور والتي في أو أولها إن الذين جاءوا بنيك عصبة منكم إنما نزلت في من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها من جناء وقدفها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قال والتيوم قد تقدم معنا الكلام في هذا فيما سبق قال والسعي دل على سبب نزول قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائه الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما دل عليه ما جاء الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث قويل قالت من ذنبه كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما منذلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حلوق جيد يتحرجون أن يخوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطبق منه ثم قال هناك كمعا آيات كثيرة لها أسباب نزول ومنها ما صح سنده ومنها ما لم يصح سنده ومن أجود الكتب في هذا كتاب كتاب شيخنا مقبل الوادع رحمه الله الصحيح المستد من أسباب النجوم ثم قال المصنف رحمه الله أول ما نزل الأصح أنه إفرأ باسم ربه ثم المدفر قال وَبِالْمَدِينَةِ وَيُنُّ في وَقِيلَ الزَّقْرَةِ أول ما نزل من القرآن لم يكن محل اتفاق بين أهل الحلم بل جاءت في هذا الأمر عدة أقوال وأقوى هذه الأقوال أو أقوى ما ذكر فيها قولان القول الأول ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وكثير من المحققين أن أول القرآن بزوله هو قوله جل وعلا في أول سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال أول أبدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الربي الصالح في النوم جاء في هذا الحديث قالت وكان يخلو بغار حراف يتحمل فيه وهو التعبد الليالي أدوات الحديث قبل أن ينزع إلى أهل لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمذلها حتى جاءه الحق هو عليه السلام جاءه وهو في غار حراف فقال قرأ قال ما أحرى بقارئ قال ففخذني فغطني حتى بلغني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بالقارئ ثم قال له الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من على اقرأ وربك, وربك الأكرم الذي علم المثلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع كبه آذف وهذا هو قول وهو قول ما انزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بمهور أهل العلم وقول الكثير للمحققين كما سبقها قول الثالث وهو قل طائفة من الحلماء أن أول ما منزل هو سورة المدثر جاء في الصحيحين عن أبي سلم ابن عبد الرحمن قال سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن إنزل قبل قال يا أيها المدثر والراجع من القولين هو القول بالأول لأنه كما هو واضح في الحديث أول ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فالراجح هو أن أول القرآن مزولا هو قوله جل وعلا يقرأ بسم ربك الذي خلقه ويوجه حديث جابر السابق لأن سورة المتثير هي, هي أول السور نزولا كاملة هي نزلت كاملة فإنما أنزل من سورة العلقي صدرها ثم نزلت بعد ذلك تتابعا قال رحمه الله آية الكلالة وقيل آية الربا وقيل قوله جل وعلا اتقيوا من ترجعون فيه إلى الله وقيل آخر ضراءه وقيل صورة النص وقيل صورة ضراءه كما حصل الإله في أول القرآن المزولة حصل كذلك في آخره فذهب بعض آهل العين لأن آخر منجر قوله تعالى يستخدمك أقول الله وأقول الله يفتيكم بالكلالة كما جاء بصحيحين عن الضراءة يعانيه فإنه قال يا آخر آية درزلة وجاء اخر موعظه هو قوله جل وعلا الله واملوا ما بقي, بقى مؤمنين فقد جاء في الصحيح علي بن عباس رضي الله عنه انها اخر ايه نزلت ومن اهل العلم وهو قول جمهور العلماء ومن روايه علي ابن عباس وبه قال جمع من المحققين أن هذه الايات الكرن والتقيما ترجعون فيه الى الله وجاء في مسلم عن ابن عباس الآخر رسولة ابن الانذنة جاء رسول الله والفتح وقيل سورة المائدة وقيل آخر سورة مراء كما جاء في المسلم عن أبي العالي عن أبي ابن كعف رضي الله عنه ونلاحظ بما سبق أن جميع هذه الأقوال ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح منها والله أعلم هو ما تره جمهورها وجمع من المحققين وهي قول الله جل وعلا التقوي ومن ترجعون فيه إلى الله ثم انتقل رحمه الله إلى تقسيم جديد فقال ومنها ما يرجع إلى السنة منها ما يرجع إلى السنة والملاحظين سيأتي أن هناك تدافل بين علوم القرآن وعلم مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث فكثير من هذا المجاهد ربما تدرس في علم مصطلح الحديث ما يتعلق من تواثر والآحاد وغير ذلك قال رحمه الله وهو شفتة المتواثر والآحاد والشاذ ثم بدأ يبصر رحمه الله فقال الأول ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء طيب بالنسبة للمتواتر فالتواتر في اللغة لما هو معلوم التتابع والمتواتر المتتابعة منه قبل الله جل وعلا ثم وأصرنا رسولنا تترا تتتابع وهو في الصلاح القراء هي القراءة التي نقلها جمح لا يمكن ثواطوهم على الكذب عن آخر أو كمثله إلى منتهاه القراءة التي نقلها جمح لا يمكن ثواطوهم على الكذب كمثله أي كمثله هذا الجمع إلى منتهاه وهذا النوع بلا شك هو القرآن بالاتفاق والتواتر في القرآن أوضح وأجلى وأكثر من التواتر بسنة. لأن القرآن تلقاه المسلمون جيلاً عن جيل. فتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه التابعون وتلقاه عن التابعين إتباعهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرفع هذا الكتاب من الأرض فالقراءة المتوافرة هي القراءة التي نقلها جمع يستحيل توقعه على الكذب إلى منتهى ثم قال والاحاد ولا احد كما هو معلوم من ماده وحده وهي فعل الوحده والانفراد وهي في اصطلاح اطلاق القراءه التي صح سندها وخالفت رسم المصحف او العربيه او كليهما ولم تشتهر اشتهارا المنقول قبل اي لم تبلغ حد المتواتر وذكر اهل العلم مثال نصح سنده وخالف الرأس متكئين على رهائف قالوا ومثال ما صح سنده ولم يشتهر الاشتهار, الاشتهار المتواتر ما قرئ لقد جاءكم رسول من انفسكم بفتح الفاء وكسر السين وهذه الانواع لا يقرأ منها هي ليست من القرآن الذي يقرى به لأنها لم تكن في المصحف الذي المصحف الحثماني الذي يجمع عليه الصحابة والذي أرسل به الحثمان إلى الأمصار ثم قال بعد ذلك والشاد الشدد في اللغة مشتق من شدده والانفراد والندرة وما جاء على خلاف الأصل وما جاء على خلاف الأصل قال له شاد ولذا يقال لكل قاعدة شذوذ لأن القاعدة هي أصل فما خالفها كان خلافه هذا الأصل فيسمى شاد وهي في اصطلاح القراءة القراءة التي لم يصح سندها أو خالفة الوسم أو لا وجه لها في البقى قال وما ذكره الحلماء قراءة ابن فاليوم نجيك في قوله جل وعلا في اليوم المنجيت ببدله قرأ هذا اليوم منحيه في اليوم منحيه ثم قال المصنف رحيمه الله الأول ما نقله السبعة الأول ما نقله السبعة أي المتراتب ما نقله السبعة وهي ما عرفت بإكتراعات السبعة المنسوبة إلى الأهمة السبعة المشهور المشهورين وهم نافع وابن كثير وابن عمر وابن عامر وعاصب وحمز ثم قال رحمه الله إلا ما كان من قبيل أدا قال إلا ما كان من قبيل أدا قال كالمد والإيمال في تخفيف وهذا عند التحقيق وكما قرره أهل العلم المحققون ممن كتب في علوم القرآن قالوا هذا غير صحيح بل هي متواترة وقد انتصر لهذا القول جمعا من أهل العلم فما جاء عن المدود أو الإيمالات وفخفيف الهمت إنها كالقراءات في ثواترها والمجد هو زيادة مطمئ في الحرف على المجد الطبيعي وأحرفه كما هي محلوم أحرف ثلاثة الألف مطلقا والواء الساكن المطمئ ما قبلها والياء الساكن المخصوم ما قبلها قال والإيمان قيل لها أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وقد ذكر مثالا لو سيطر في الإتقان ناس بنياه الأتاريخ في قراء ما ورد حليب المسعود أنه قرأ طيهة طيهة بالإمالة لأن تنحى الفتحة نحو الكسرة ثم قال وتخفيف الهمز والهمز كما هو معلوم أسقل الحروف ولذا تنوع, أو تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف كما ذكر ذلك الحاجب السلطي في الإثقان هنا جملة قالها ابن الجزة لرحمه الله في كتابه منجد المقرئين ومشهر الطالبين يبين هذا الأمر فقال وإما تخفيف الهمز ونحوه من النقل والإدغامه وتحقيق الجراءات وتحقيق اللامات فمتواسر أطعب معلوم أنه مزر من الأحرب السبعة واللغاة العرب الذين لا يحكمون غيرهم وكيف يكون ذلك غير متواسر أو من قبيل الأداء وقد أجمع القراء في مواضع على الإدغاء ومتذكر وقال وأثقلت دعو الله ومالك لا تأمنا على يوسف وفي المواضح على تحتيف الهمد نحن آآ الآن إلى آخر كلامه رحمه الله مما يتبين فيه أن ما كان من قبيل العذاب وهو كذلك من قبيل المتوافر ثم قال والثاني أن مصح سنده ولكن لم يصل إلى مبلغ التوافر كقراءة الثلاثة والمقطورة بقوله الثلاثة كما عبان في اثنان قراية أبو جعفر يعقوب خلق وهي القراءة المتممة للعشر فالقراءة السبع هي القراءة المتوافرة قال كقراءة الثلاثة والصحابة أي مما صحة سنجده عن الصحابة رضي الله عنه وليس كذلك قراءة السبع كما جاهل من المشعور في قوله متسابعات كفارة اليمين قال والثالث ما لنشتر الانتراءة التابعين وذلك اما لضعف سندهين أو لغير الثالث ثم قال رحمه الله قال ولا يقف بغير الأول أي بغير المتواتر لأنه ليس القرآن يتلوه يتعبد له غير المتواتر ليس القرآن يتلى ويتعبد به ثم قال ويعمى به إن جرى مجرى التفسير وهذا تنبيه مهم أي أنه مات ما ورد عن الصحابة إلا قراءات هي صحيحة الإسناد وعمل بها على وجه التفسير للآيات فقد جاء أن الصحابة كان لبعض منهم يكتب على نصحفيه تفسيرات فنقلها الفعم انها قراءات فذلك القراءه بالمشعود بالتتابعات في القراءه اليمين وقراءه سعد ابن ابي وقاص وله اخ و من ام قال والا فقولاه قال يحمد به ان جرى من التفسير والا فقول لا به وقيل لا ثم قال فان اعارضها خبر مرفوع مقدم يقدم الخبر المرفوع قوتي على ما ثم ذكر فصلا مهما فقال وشرط القرآن صحة السنة وهذا الشرط أهم ما علق عليه علماء القراطحة القراط وشرطا يكون متواترا صحة السنة ويكون هذا السنة متواترا قال وموافقة العربية قال أهل العلم ولو بوجه من الوجوه الموافقة العربية ولو بوجه من الوجه سواء كان هذا الوجه فصيحا أو كان أفصح مجمعا عليه أو كان مختلفا فيه دام أنه وجه من عوجه لغة العرب قالوا لذلك فشكموا إلى بارئكم بكسر الهمس قرئت وهذا قراءة المعلومة التي يقرأ بأنكدير وهي قراءة عاصف قرئت أيضا بسكون الهمس فتوبوا إلى بارئكم قالوا فالجرامتان صحيحتان ومقبولتان قالوا منه قوله تعالى وأرأوا أرجلكم في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصر قرئ أيضا بالكسب فقالوا وجه صحيح فلذا قال محمد بن أحمد الأنزل الهروي في كتابه معانا افتراءاء قال قرأ ابو الكثير وابو عمر وابو بكر حلعاصل وحمزة ولكساي وارجليكم خفضا ومن قرأ قال بعد ذلك ومن قرأ وارجليكم عطفها, عطفها على قول يمسحوا برؤوسكم قال وبيّنت السنة أن المراد بمسح الأرجلي غسلها فعند العرب أقول عند العرب قد اضلق المسح على الغسر الخفيفة كما ذكر ذلك بعض ثم قال الأزهر الهرب رحمه الله وذلك أن المسح بكلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا باليد والأخبار جاء في غسل الأرض ومن جعل مسح الأرض كمسح الرؤوس خطوطا بالأصابع فقد خال ما صحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعراقي ويل للعراقي من نر ويقول له المشهور ويل للأقابل من نر ثم قال المصنف رحمه الله في ذكري يعني شرط ما يكون به بعد الصحة في السند وموافقة العربية قال والخط أن تكون موافقة للرسم ف فعثمان رضي الله عنه بعد أن جاءه ما يدد على اختلاف المسلمين فيما بينهم في بعض يمجو اضطرار أمر بالاثياب المصاحف التي كانت عند حفصه بنت عمر وهي المصاحف التي جمعها ابو بكر وامرى بزيد بن ثابت أن يجمعها فجمعها من اللبا من الـ الاوراق ومن غير ذلك من عليه وكان يستشهد على ذلك بشهيدين لبال ان هذا كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم فجمع دمعة هذه المصاحب ثم كانت مع أبي بكر ثم مع عمر وكان سبب الجمع الذي قام به الصديق رضي الله عنه وعرضاه ما حصل من موجب براه. ثم انتقلت هذه في لخلافة عمر إليه ثم بعد موته إلى حبصة ثم أمر عثمان بعد أن حصل شيء من اختلاف المسلمين امر بها إليه فجاءت إليه هذه المصاحب التي كذبت وكتب مصحفا وأمر إن اختلف أن يرجع إليها طلقة القريش لأن تدقريش بها نزل القرآن وأرسل هذا المصحف إلى الأقطار وإلى الأنصار وأمر ما سواه فاعتمد هذا الخط أن يكون هو خط المصحف ولده ميزة هذا الخط أنه يتحمل جميع القراءات السبب تحمل القراءات السبب وهنا لا عبرة بما يقرره البعض في مسألة الإملاع لو أن قال قائد لماذا لا تكتب الآن بعض الكلمات بالرسم المعروف الحالي الآن ف إذا كتبت بهذا الرسم فلن تتحمل هذه الاقتراعات لم تتحمل هذه الاقتراعات مثال ذلك مما جاء في القرآن قول الله عز وجل مالك يوم الدين فإنها تقرأ مالك يوم الدين وتقرأ مالك يوم الدين كما هو ملاحظ في رسمها وواضح احتمال الرسم لإقتراعتين واضح احتمال الرسم لإقتراعتين ثم قال بعد ذلك قال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وهو النوح هذه إقتراعات المقصود بها ما صح السند فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتبث فيه نصحف عثمان قال وعقب لها الحاكمة المستدرة بابا أخرج فيه من طرق أنه قرى ملك يوم الدين الصراط المستقيم لا تنسي نفس نمشي زعى فصر هنا أن يغل أن النفس بالنفس والعين بالعين هل يستطيع ربه درسات أفسكم وكان أوراقه ملك يأخذ كل سفينة نصبى نعم قال سكرة أو سكرة وماوم سكرة من قرات أعين والذين عاموا وأتبعناهم ذريتهم رفارفة وعباقرين هذه عدة اقتراض واردة عن نبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحافل منها جملة تعقبه الزهبي في بعضها ولم تقر على صحة الأساني بل ضعفها وبينا نكارة بعضها هذه القراض قد يستقرس الندوة ولكن كما سبب أن القرآن ما بلد حد التواثر وهو ما أجمع عليه الصحابة وما كان متواثرا وافق الرسم وكان له وجه من الضغة فلا تكون القرآن إلا, بهذه يكون القرآن إلا بهذه الثلاثة الشروط ثم قال النوح الخامس والسادس الرواق والشفاف اشتهلوا بحفظ القرآن من الصحابة ونختم ان شاء الله بهذا النوع قال رحمه الله الرواة والحفاظ اشتهر من الصحابه بثمان وعلي وابي وزيد بن المسعود وعبد الدرداء ومعاذ وابو زيد ما بوريا وعبد العباس عبد الله بن سالم و70 يزيد بن قعقاع واعرض ومجاهد بن سعيد وعكرمه وعطاء والحسن معقبه والاسود وعبيده وخط واليهم ترجع السبا صحابه الله عنه منهم من كان يكتب الوحي لرسول الله, الله عليه وسلم ومنهم من حفظ الله عليه وسلم الى اخر القران عنه ومنهم من طلب من النبي الله عليه وسلم ان يقرا ومنهم من حفظ الله عليه وسلم الى ان من اراد ان يسمع القران اخذ الطريق فليسمعوا من صحابه فابتدا المصنف رحمه الله بذكر عثمان وهو عثمان من عفان رضي الله عنه الذي أمر بجمع القرآن في مسخة واحدة وأنصله إلى وكانت له عناية فائقة بكتاب الله جل وعلا وهو ثالثة خلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحر المناقب العظيمة والفضائل الجليلة رضي الله عنه وعلى الله قال وعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وعلى الله والذي كانت له عنها بكتاب الله جل وعلى حتى ورد عنه قوله رضي الله عنه الله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وعين نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لقلب العقولة من لسان صادق الناطق وجاء رضي الله عنه قال سألوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل أمنهار في سانة في الجبل ثم قال وأبي قال ذهبي في سيار إعلان المبلاء قال سيد الفراء أبو منبر الحنصاري النجاري المدني المقرر البدري وأورد القول حمر رضي الله عنه أقضانا علي وأقرأنا أبي قال وزيد هذا جاء في ترجمته في السيار الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين قرأ عليه أبو هريرة وابن عباس وجمع القرآن بتكليفه من أبي بكرة رضي الله عنه زيد بن ثابت من كتبة رضي الله عنه وأرضاه ثم قال وعبد الله وهو إبن مسحود وكان عبد الله رضي الله عنه أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هدله ودله وسمته أو دله وسمته وجاء في الحديث مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحبا يقرأ القرآن غضا كما أنجل فليقرأ على قراثه من أم وعبد الله بن سعود كما اخرج هذا ابن ماجد بسنني وصحه الألباني ثم قال وابو الدرداء ومعاد وابو زيد الأنصاري جاء في مقاري الحديث أنس رضي الله عنه قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة ابو الدرداء ومعاد بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قال ونحن ركا ثم قال وثم أبو هريرة وعبد الله بن عبان تقدم معنا أنهم قروا القرآن على وبي قالوا عبد الله بن الساعد جاء في طبقات لبن ساعد أنه أورد عنه جاهد قوله يقول كنا نفخر على الناس بأربعة فقيهنا لقارصنا ومهدننا وقارئنا وذكر على القارئ فقالوا أن يقارئنا فعبد الله بن الساعد <تصفيق> ثم قال المصنف أحيان الله من التابعين يزيد بن قعقام عبد الرحمن الأعرب وهو جاهد وسعيد وهو من جبير وعكرمة بن, بن عباس وعطاء وهو ابن يسار وفي ذلك أعطاء ابن عبي رباع وكلاهما كان حاكمان بالقرآن ومن أخذ عنهم حتاب الله جل وعلا قال والحسن هو ابن عبي الحسن البصري وعقمة هو ابن قيس والأسود والزر بن حبيش هو عقيدة وهو جاء عن مجاهد أنه قال عرض المصحف على ابن عباس ثلاثة عرضات بفاتحة إلى خاتمة وقفه عند كل آية وأسأله عن قال وإليهم ترجع السبعة أي ترجعوا اضطراعات السبعة لأن ذكر سابقا فعاصل مثلا الذي نقرأ بقراثي أخذ عن زر ابن حبيش ثم هناك فرق كما ذكران العرب بين الأحرب السبعة التي وردت في الأحاديث وبين القرآة السبعة فهذا إن شاء الله سيذكر في الدرس القادم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين